بسم الله الرحمن الرحيم أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس النبي وجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سفيان الثوري يقول رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول اللهم سلم سلم ويبكي اللهم سلم سلم ويبكي يقول فجئته أسأله ما بالك يا رجل لما تبكي كل هذا البكاء؟ قال يا أبا عبد الله كنا أربعة إخوة مسلمين توفي ثلاثة كل فتن <تصفيق> عند موته أي سأت خاتمته ولم يبق <تصفيق> إلا أنا فما أدري <تصفيق> ما يختم لي اللهم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم أخ المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال <فتعل> على الخير كفاعله قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wazakir.net